سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا عليها نحيا وعليها نمو. Okay, وجهت يا مولاي آمالي فاسمع دعائي فاسمع دعائي تسمع دعائي وارحم ضعف أحوالي. <تصفيق> أرجوك. أرجوك مولاي لا نفسي ولا علدي أرجوك مولاي لا نفسي ولا علدي ولا صديقي ولا أهلي ولا مالي زي زي لما غرفت لم إلى أحد. فلا الرغيه ارجوها of والتسقني فيض حب من ودادك يا مولانا والتسقني فيض حب من يا أنا الفقير إلى مولاي يرحمني أنا الفقير أنا الفقير او للموت امهاني انا الفقير انا الفقير الى مولاي يرحمني يوم القيامة يوم القيامة من الفقير الى مولا يحشرني في زمرت المصطفى المختار والآل الصلاة يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا